نبدا س ونستغفر ت ع ونعوذ ي ن ا ل ل ه من شرور ربسنا أعمالنا ل ل وقال ه ع ب د ر له وأشهد د أن ا أن إن س بدراسة متن القواعد ا ل أ ر ب ع أ و ل ا أ خ و ا ن ن ا قبل ا ل د ر ا س ة لماذا ندرس التوحيد تقدم معا لماذا ندرس هذا المتن المبارك ن ص ي ح ة العلماء العلماء رحمه الله تعالى أ ش ه د ان أ و ل ما ي ب د أ به التوحيد و أ و ل ما ي ب د أ بالتوحيد في التوحيد ا ل أ ص و ل الثلاثه ثم القواعد الاربعه ل ل أعلم الأصول الثلاثة ه أن ت ا اختصام لكتاب ل و والقواعد ا ل أ ر ب ع كذلك اختصار لكتاب كشف الشبهات أ ل ف هذه القواعد ا ل أ ر ب ع حتى تستطيع بهذه القواعد الرد على ا ل ش ب ه التي ي أ ت ي بها أ ه ل الشرك في زمانك ونواقض الاسلام عشر والمسائل ا ل ث ل ا ث ة السائل الثلاثة غير ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ص و ل ا ل س ت ة هذا بدعه وضلاله وكذا نقول هذا فيه أ ن المؤلف رحمه الله تعالى سار على ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح ي ا ن ا كان يذكر العدد وليس له مفهوم يعني غير محدد من باب حسن التعليم أ ر ا د من ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم في مجلس أ ن يحفظوا سبع موبقات مع ان الموبقات أ ك ث ر من سبع وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وشار على هذا الامه منهم المؤلف رحمه الله تعالى قال قواعد أ ر ب ع نواقض الاسلام ع ش ر ة وذكرنا أ ن نواقض ا ل إ س ل ا م غير م ح ص و ر ة ب ع ش ر ة ويمكن حصر النواقض في أ ر ب ع أ م و ر أول او قول أ و فعل أ و اعتقاد أ و شك نعم هذا اخذناه ف الصبح اذن القواعد ا ل أ ر ب ع ه لو قال قائل لماذا لا ن ب د أ ب د ر ا س ة كتاب كشف الشبهات ثم بعد هذا ن ق ر أ المختصر أ ي مثلا القواعد ا ل أ ر ب ع ه هذا ليس لي ولا لك هذا للعلماء ل ل بل ع م من ا ا ء من يرى تحريم ا ل ق ر ا ء ة في كتاب ق ش ف الشبهات قبل د ر ا س ة كتاب التوحيد منهم الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله لماذا ا ل ق ر ا ء ة في الكتب ا ل م ؤ ل ف ة من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيما ش ج ر بين ا ل ص ح ا ب ة حرام يقول إ ل ا عند ا ل ض ر و ر ة لماذا ل أ ن ه قد يقع في قلب ا ل إ ن س ا ن شيء قبل أ ن يعرف معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ف أ ن ت ا ل آ ن تسير على هذه ا ل ط ر ي ق ة والله سبحانه وتعالى لا ي س أ ل ك يوم ا ل ق ي ا م ة عن ا ل ف ر ق ا ل ب ا غ ي ة لكن ي س أ ل ك الله سبحانه وتعالى عن و ا ل ذ ي ن ج ا ء و ا من ب ع د ه م ي ق و ل و ن ر ب ن ا ك و ن ن ا ك من ي و ن ا ك من و ن ن ا ل من ي و ن هناك م ي و ن ه ب ا ك م يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ل ن يكون ن ا ك من يكون ه ن ا من و ا ر ب ن ي ك ن ا ك من ك و ن هناك من يكون هناك من يكون ه ا ل من يكون هناك م يكون ه ن ا من يكون ل ا ك من يكون هناك من ي ك و ا ب ي صحيح ث م ي ع ن ي ي و م م ن ا ل أ ي ا م قال رجل ق ا ل إلى متى إلى م ت ى لا, لا ن ق ر أ ف ي ا ل ك ت ب ا ل من يكون هناك م ش ج ك ب ن ه ن ا ل ص ح يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ي ا ك م ا ك م و ن ا ك يكون ا يكون ا يكون ا ك من ي ك و ا ك من ي ك ن ت ل ق ك ا ل ل ه ت ل ق م ا ل ل ه و أ ن ت موحد مطع ي لله سبحانه وتعالى مطع ي للنبي صلى الله عليه وسلم تسير على ط ر ي ق ة السلف أ و تريد تلقى الله وانت منافق تتكلم في ا ل ص ح ا ب ة رضى الله ع ن ه وما بقي عند بعض الطلاب هدانا الله إ ي ا ه من العلم إ ل ا أ ن يبحث عن ا ل ف ر ق ة ا ل ب ا ق ي ة ا ل ط ا ئ ف ة أ و يبحث عن ق ص ة حاطب رضي الله عنه أ و في حديث ا ب و ا ق د مثلا رضي الله عنه إخوانا ط ر ي ق ة السلف أ ن ن ا ن ق ر أ في فضائل ا ل ص ح ا ب ة والله سبحانه وتعالى عصم عصمنا من ان نقع في هذه ا ل ف ت ن ة بسيوفنا فلا يمكن ان نقع فيها ب ا ل ق ر ا ء ة أ و بالسماع وما إ ل ى ذلك وقال الطاعن الطاعن في الصحابة الذي يطعن في ا ل ص ح ا ب ة رضى الله عليهم فهو الحقيقه طعن في امور أ ر ب ع ة طعن و ا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وطعن و ا في ا ل ص ح ا ب ة الذي ط ع ن في ا ل ص ح ا ب ة طعن في الله ل أ ن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم اختار صحبه النبي عليه الصلاه والسلام وطعن في دين الله نقلنا الدين وطعن في نبي الله عليه الصلاه والسلام لانه مر على دين خليل وطعن في ا ل ص ح ا ب ة هذا أ م ر واضح طيب ا ل أ م ر ا ل أ خ ي ر قبل ا ل د ر ا س ة اتفقنا ان ه أ ي كتاب تقتنيه ت ق ر أ أ ق ل ما يكون في هذا الكتاب المقدم والفهرس لو أ ر د ن ا ان نقسم أ و نفهرس هذا المتن المبارك نقسمه إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل مقدمه وهذه ا ل م ق د م ة فيها عنوان ا ل س ع ا د ة القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد ذكرنا هذا أنه دائما المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا دائما المؤلف تعالى الباب على يركز القسمه الثالث القواعد ا ل أ ر ب ع هذا باختصار يعني فهرس بهذا المتنى المبارك المتنى المقدمة و في هذا ا ل م ق د م ة عنوان السعاده ة بالمقدمة ولماذا ندرس التوحيد والقواعد الأربع نبدأ بالمقدمة بدأ المؤلف م ندرس نبدأ بدأ ر ح الله تعالى هذا المتنى المبارك بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالأنبياء والرسل والصلاة والسلام واقتدام بعلماء السلف و تيمنا وتبركا للبداء بسم الله لان كل شيء اذكر عليه اسم الله تحل فيه البركه واستئناسا بحديث وان كان يعني البعض يضعف هذا الحديث طيب ثم بدا على عادته يدعو للطالب وقلنا الأصول الثلاثة في ثلاثة مواضع هنا في دعا ثلاثة في والآخر من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين ذكرهم الله في قال و ل ل ه أ إن أ و ي الشيخ ء ا ل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أي جمعوا بين الإيمان والتقوى قال ل ه هم آمنوا وكانوا جمعوا ا خوف يحزنون يتقون أي بين ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا ي أ ت ي بالطاعات وياتي بالمحرمات والمنكرات و ا ل ك ب ا ر والشركيات والبدع فهذا و ل ي والله لا شك في و ل ا ي ت ي لكن من أ و ل ي ا ء الشيطان ولهذا لا بد أ ن نفرق ولهذا أ ل ف شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان تفرق لا بد بين أ و ل ي ا ء الرحمن و أ و ل ي ا ء الشيطان و ن ج ع ل ك مباركا أ ي ن م ا كنت و ن ج ع ل ك ممن إ ذ ا أ ع ط ي شكر هل النعم ا ب ت ل ا نعم أ م لا من يعرف هل النعمه ابتلاء أ خ و ا ن ن ا نعم ابتلاء ما الدليل أ د ل ه ونبلوكم بالشر والخير ف ت ن ة فلما ر آ ه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ا أ ش ك ر مكفر ف أ م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما ابتلاه ربه إ ذ ن النعمه ابتلاء تحتاج إ ل ى ماذا تحتاج إ ل ى أ م ر ي ن تحتاج إ ل ى تعلق بالله قبل أ ن ت أ ت ي و إ ل ى شكر بعد أ ن ت أ ت ي ا ل آ ن يمشي هذا ا ل أ خ في الطريق و ر متاع الدنيا من القصور والعمائر وكذا وكذا ويقول يعني يتحدث مع يقول إنه يتعرف علي الأمير أو الرئيس أو الوزير أو يعني يتحدث يتعرف علي الأمير الرئيس الملياردير مع نفسه أنه ويقول يا فلان أ ن ت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أ و يعطيني ش ي ك مفتوح أ ص ن ع اللي احب صح في الغالب ن هذا ه يعني ما, هذا ما يخطر في بال كثير منا صح صحيح ا ل ج ن ة تطلب من من من يعرف ا ل ج ن ة تطلب من من نادين لماذا من الله ل أ ن ه لا أ ح د يستطيع على اعطاء ا ل ج ن ة إ ل ا الله طيب الرزق إ ذ ا لماذا يخطر ببالك هذه ا ل أ م و ر والله سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني هؤلاء يموتون ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا الرزق عند الله لا قال فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له إ ذ ن قبل أ ن ت أ ت ي ا ل ن ع م ة لا تتعلق إ ل ا بالله و ز ا ر ا ت وتجار وانت تسمع اليوم في ا ل أ خ ب ا ر حتى يكتب بالخط ا ل أ ح م ر العريض أ ي ن حكام العرب والبعض ق ل ق ر ض هي اعناء المشايخ وماذا صنع لنا مشايخ كذا و أ ي ن فلان وماذا صنع لنا وماذا صنع لنا فلان ا ل أ م ي ر اللي في ا ل د و ل ة كذا هذا بشر اشترد منه لا تتعلق إ ل ا بالله ف إ ذ ا هذا الذي ي خ ت ر ببالك هذا تعلق بغير الله ما يمكن يموت والتوكل الحي الذي لا على ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقه فابتغوا عند الله ا ل رزقه واعبدوه واشكروا له إ ذ ن قبل أ ن ت أ ت ي ا ل ن ع م ة لا تتعلق إ ل ا بالله جاءت ا ل ن ع م ة والله سبحانه وتعالى أ ن ع م عليك فماذا ت س ن ع لا و د أ ن تشكر هذه ا ل ن ع م ة لماذا كيف تشكر النعم بالقلب إ ق ر ا ر واعتراف أ ن كل ما بك من ن ع م ة فهي من الله باللسان و أ ن باب ن ع م ة ربك فحدث هذا من فضل ربي ل ي و ل و ن ه اشكر و م ك ف ر بالجوارح تصرف هذه ا ل ن ع م ة في شكر المنعم المتفضل وكل ن ع م ة ب ح س ب ه ن ع م ة المال أ ن ينفق في ط ا ع ة الله العلم أ ن يبذل النظر لانظر في محاقق وعلى هذا ذكر ابن جوزي عفى الله عنه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يذكر القصص ع ا ر ض ة لا د ا ئ م ة وتذكر القصص من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج طيب يا نسمي خسيس الكلب السباع ذكر هذا ملك عف الله عنه عنه الله قال أن ال الكلب جاء للأسد وقال للأسد أن لا يصلح لي اريد أ ن تغير اسمي من كلبي لا كذا ف أ ب ى ا ل أ س د على الكلب وقال لا إ ن من طبعك ا ل خ س ة والخسيس لا يصلح له إ ل ا ك ل ب فقال لا تغير اسمي ولا أ غ ي ر تغير لا أ غ ي ر عندما القطعة من من اسمه اللحم هذا الحاح الكلب قال أحفظها لي إلى الصبح رأى إلى له هذه خذ لي هذا اختبار سهل فرح الكلب بهذا الاختبار ومشى ورجع ل ل م ك ا ن الذي ياو اليه و أ خ ذ ط ي ل ة الليل يفكر ي أ ك ل لا ي أ ك ل كلب أ س د جوع برد ق د م يؤخر آ ك ل لا آ ك ل حتى قرب الفجر عندما قرب الفجر وشتد عليه الجوع ويعني واشتد متردد الفجر فقال قرب الكلب والله ان اسم الكلب اسم حسن واكل اللحم الشاهد من هذا ا ل ق ص ة الذي يصبر عن المحرمات فهذا رضي ب ا ل ع ز ة وهذا حسن والذي لا يصبر عن المحرمات هذا نسال الله عافه السلام رضي ب ا ل خ س ة و أ ن ت اختبر نفسك في كل يوم هل اث كلب اواسر وكفى بنفسك اليوم عليك ح س ي ب لانه يقول كيف ت ع ص الله بنعم الله ت ع ص الله ب م ر أ ة من الله ا ل ل ه ن ع م عليك الان ان ش ا الله ان يعفو عني وعنكم يعني الان هذه ا ل ا ج ه ز ة هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى انعم بها علينا قربت الاوقات عندك وكذا و ما شاء الله كيف يعني الان انت تعرف ه بضغطة جرق يحصل لك ما لا يحصل كان لاناس قبلك في سنين فكيف تكون هذه ا ل ن ع م ة لا تشكر وتكفرها أ ن ع م الله عليك يا اخي ا ل آ ن تعلمت ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة مثلا تعلمها الناس انظر في هذه النعمه ل تشكرها او تكفرها وقليل من عباده الشكور وان شكرتم لازيدنكم انه كان عبدا شكورا طيب اذا اذا اعطيه النعم تعلق شكر شكر ارتلا الى قبل ان ان النعمة النعمة وتحتاج وبعد كفر يجحد هذه النعمه بقلبه يقول هذا بجدي واجتهادي وانا محقوق به وعلى علم من الله اني له اهل وانما أ و ت ي ت هذا المال كابره عن كابر ورثت هذا المال من ابائي واجدادي او يقول نحن اهل شرف وعائله كذا وغير هذا من كفر و ا ل إ ن س ا ن يستفيد في حاله الضراء اكثر مما يستفيد في حاله السراء في الغالب حاله السراء لا يتنبه لكن في حاله الضراء تجده يتنبه في الغالب طيب هذا ا ل أ و ل الثاني من أ ح و ا ل الناس و أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة السعيد الذي ترى في حاله السراء شاكر وضد هذا نسال الله عافه و السلامه كافر للنعمه الثاني اذا ابتلي صبر. صبر الناس عند ا ل م ص ي ب ة انقسموا إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م متسخط وصابر وراضي وشاكر تسخط التسخط كبير من ك ب ا ر الذنوب بل قد يصل إ ل ى أ ن يكون نوعا من انواع الشرك ا ل أ ص غ ر يتسخط بقلبه وبلسانه و ب ج و ا ر ح بعد هذا القسم الثاني الصبر و ا ل ص ب ر حكم الصبر واجب ب ا ل إ ج م ا ع باجماع ا ل أ م ة و الصبر مثل اسمه مضغ مذاقته و لكن عواقبه أ ح ل ى من عسل إ ن م ا ي ف ى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب يصبر بقلبه و لسانه و شوارحه ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة الرضا و الرضا مستحب عنده ا ل ن ع م ة و ا ل ن ق م ة سواء لتمام ر ض ا بربه أ ع ل ى المراتب شكر وهذا أ ح ب أ ح ب تجده عند ا ل م ص ي ب ة شاكرا ا م ث ل ة التسخط قلنا كبيره من كبائر الذنوب يتسخط بقلبه وبلسانه وبجوارحه يتسخط بقلبه يقول ابن القيم رحمه الله بعض الناس أ ن ه لا ت ج ر ا ان يقول هذا بلسان يقول لكن نفسه التي بين جنبيه تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء يقول ظنني ربي ومنعني ما استحق ولماذا فلان له من الولد وله كذا وكذا ولماذا فلان أ م ي ر ا ل د و ل ة و أ ن ا لا بالقلب وباللسان أ ف يلهوي بالجوارح يضرب يشق الجيوب ينتف الشعور يعني مثلا يسرع ب ا ل س ي ا ر ة يكسر مثلا هذا تسخط الثاني صبر وقلنا الصبر واجب ا ج م ع ا ل أ م ه ورضا و ع ل ى المراتب الشكر شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى كتب ر س ا ل ة ل أ م ه وهذه ر س ا ل ة م و ج و د ة في مجموع ا ل ف ت ا ة كتب ر س ا ل ة ل أ م ه من السجن تخيل أ ن أ ن ت شيخ ا ل إ س ل ا م و س ج ن ت ظلما وتكتب ر س ا ل ة ل أ م ك من السجن تضع عليها دمعتين وتقول يعني هؤلاء الحكام ظلمه فسقه صحيح ل أ ن في الغالب هؤلاء الخوارج لا بد أ ن يكون بينهم وبين هؤلاء الحكام ق ض ي ة لهذا خرجوا لنغرهم أ الدنيا ل ل آ خ ر نسال ا ه عليه السلام هذا في السجن يكتب ر س ا ل ة ل أ م ه ي ب د أ فيها بالبسمله والحمدل و ا ل ص ل ا ة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما بعد ا ل ب س م ة والحمد لله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول مازلنا في ازدياد ومازالت نعم الله علينا تتوالى علينا ن ع م ة بعد أ خ ر ى وقد فتح الله علينا بفتوحات ل أ ن أ غ ل ب مؤلفات جل مؤلفات شيخ ا ل إ س ل ا م كانت في السجن وقد فتح الله علينا بفتوحات ولولا ما تعلم م نحن فيه من الجهاد وكذا لاتينا إ ل ي ك ولو على الطير وسلم على القريب والبعيد والصغير والكبير هذا في السجن إذا خرج ما هو قال رحمه الله إذا الذي السجن ما قال في يقول خرج يقول المسجون من سجن عن ربه ه ذ ا المسجون ولهذا ا عندما أ غ ل ق عليه باب ز ز ن ا ن ة قرأ و ل الله تعالى فضرب ب ي ن ه م ز ا ل ل ه باب ب ا ط ن ه في الرحمة وظاهره من قرا ب العذاب كتب ل س ل ل ة ا إ خ و ا ا ن من ل س ج ن في أول هذه ا ل ر س ا ل ة ك ت ب ب وأما ن ع م ة ربك فحد ه ذ ا في ا ل س ج خرج ن إذا ماذا يقول اليوم أ ن تتعرف بعض الناس يعني نعم الله سبحانه وتعالى علي ه كثير و ت س أ ل و ا كيف الحال ق ا ل و الله ت ع ب ا ن ي كيف ا ل ج و ق ا ل أ ع و ذ بالله ما ترى هذا الجو كيف كذا دائما ي ت أ ث ف وبعض الناس ت س أ ل و ا كيف الحال ق ا ل و الله في نعم قد يكون جو ح ا ل يا أ خ ي الحمدلله عندنا تكييف عندنا ا ل س ي ا ر ة مكيف والمكتب مكيف والمسجد مكيف نعم و الله يا اخي قال ا ل أ س ع ا ر قال وما اصابكم من م ص ي ب ة مما كسبت أ ي د ي ك م واعفو عن كثير قال طيب البترول راح علينا سبحان الله اطلب من الله لماذا ي تطلب من ه ؤ ل ا ف ت ج د دائما مطمئن راضي والله يوم من ا ل أ ي ا م كنت في المستشفى وجاء طالب من الطلاب عليه وجلس في جانبي ثم جاء ولد على من ا يقال م غول ي و أ خ ذ و ا هذا الطالب و ا ح ت ض ن و ا تعرف ما يشبه أ ح د هذا دائما ف س أ ل ت هذا الطالب من لو يموت بعض الناس هذا هذا هذا فالغائب ارتاح الناس فقال الطالب قال يقول لك لو يقول لي بعض أشي يموت هذا الله سبحانه وتعالى أ ه د ى إ ل ي هذا الولد و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى ان يكون سببا في د خ و ل ا ل ش ر والله احب هذا الولد عن بقيه ة أ و ل ا د و ك ذ ا ش و ف وعند ا ل م ص ي ب ة ش ا ك ل هذا هو ا و ت ح ي د طيب أذنب الثالث قال إذا أذنب استغفر ليس ا ل إ ش ك ا ل في أ ن ا ل إ ن س ا ن يذنب كل بني آ د م خطا لكن ا ل إ ش ك ا ل ان ا ل إ ن س ا ن يذنب ولا يستغفر ف إ ن هذه الثلاث قال عنوان ا ل س ع ا د ة فما هو عنوان ا ل س ع ا د ة تنظر إ ل ي ه وقت السراء شافر الضراء ص ا ر عند ا ل م ع ص ي ة مستغفر هذا هو السعيد في هذه الدنيا أحوال الناس لا أ و ض ا ع ا ل ث ل ا ث ة صحيح طيب هذه ا ل م ق د م ة في ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل م ق د م ة في عنوان ا ل س ع ا د ة هي من ك ل ا ب ن القيم رحمه الله لو وقف على هذا الكلام بعض الطلاب اليوم هدانا الله ي ا ماذا يقول يقول هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كذا صحيح يا اخوان فكيف نجيب هذا نقول هؤلاء العلماء السلف كل واحد منهم ي أ خ ذ عن ا ل آ خ ر ولا إ ش ك ا ل الان لو تنظر مثلا في عقيده الشيخ محمد بن عبد ا ل و ا حافظ بن أحمد حكم في سلم الوصول ي ة حكم سلم الوصول حوف الحقيقة للأصول الثلاثة وكتاب التوحيد لا إشكال ه ؤ ل ا ء يعني مشايخهم هم فلا إ ش ك ا ل اخواننا احنا ا ل آ ن ما بقي معنا شيء إ ل ا أ ن نقدح في ا ل أ ئ م ة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ش خ ل ا ل إ س ل ا م فكره بعد هذا ذكر القسم الثاني وقلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى دائما اركز على هذا الباب لماذا ندرس التوحيد ذكرنا عرفنا التوحيد و أ ن و ا ع التوحيد وذكر ا المل المائلة الشرك المبني خلاص التوحيد الله خلق الخلق الاشكال ل على خلق ليعبده ولكن العمل ح ن عن وأن ي ي هي ف في و أ ن الله سبحانه وتعالى حذر من الشرك فقال سبحانه وتعالى إ ن الله لا يغفر ا يشرك به ويغفر ما دون ذلك ا ل م يشاء اذا مات نسأل الله على س ل ل م ع الشرك ا ل أ ك ب ر فهو خالد مخلد خلد أ ب د في النار و إ ذ ا مات على أ ص غ ر يعذب ب ق د الشرك ثم يدخل ا ل ج ن ة التوبة وإذا تافق الشرك تقبل في من ا ل أ ك ب ر أ و ا ل أ ص غ ر أ و ا ل ك ب ا ر أ و الصغار ك ا ب الله عليه ثم ذكر القواعد ا ل أ ر ب ع نذكرها باختصار حقلنا ان هذه القواعد رد على شبه ي أ ت ي بها الشرك في ز م ا ن ه ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ و الشبهه ا ل أ و ل ى والرد ع ل ي ه ا لو قال لك ك كشف يقول لو قال لك يقول الشيخ يقول قال هو لو الشبهات المبطل ش في م أو ر أ ن ا أ ق و ل أ ن الله هو الخالق والرازق و ا ل م ح ي و ا ل م م ي ت والمدبر فهذا لا يكفي لا بد تفرد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة ه ذ ا التوحيد أ ي توحيد الربوبيه قرب الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى, الله عليه وسلم. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون ا ل ع ب ا د ة كلها لله فكل من صرف شيء من ا ل ع ب ا د ة لغير الله فهو م شرك كافي واستحق ما استحق ل كفار الذين أ بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أو الشبهه ا ل أ و ل ى والرد عليه الشبهه ا ل ث ا ن ي ة لو قال ك هذا المشرك او المبطل أ و كذا أ ن ا لا أ ع ب د هؤلاء أ ن ا أ ر ي د من هؤلاء القرب والشفاعه نقول هذا الكلام هو كلام الكفار وبهذا استحقوا ن ك ث ر ه م الله سبحانه وتعالى ونتل على ا ل آ ي ا ت ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ى هؤلاء ا ل ش ف ع و ن عند الله ا ل ش ة الثالثة ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة يقول هؤلاء هذه ا ل آ ي ا ت التي يحتج بها السنه و ا ل ج م ا ع ة نزلت فيمن يعبد ا ل أ ص ن ا م وكيف تجعل ا ل آ ي ا ت التي نزلت فيما اعبد ا ل أ ص ن ا م تنطبق على من يعبد ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين و ا ل م ل ا ئ ك ة هذا ليس ب ا ل ش ر ك الشرك في ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فقط أ ق و ل لا الله سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله أ ي و ح د ا ل ل ه ولا تشركوا به شيئا شيئا ن ك ر ا وكفر الله من عبد ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر و ا ل أ ص ن ا م والشمس والقمر و ا ل م ل ا ئ ك ة والصالحين و ا ل أ ن ب ي ا ء ورسل ا ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ولو مفرق بين الشرك وشرك و آ ي ا ت ك ث ي ر ة في تكفير من عبد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام م ل ا ئ ك ه والصالحين وغيرها طيب ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل أ خ ي ر ة كفار الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم شركهم كان في السراء وفي الضراء يخلصون وهل الشرك في زمان نسال الله عافه ا ل س ل ا م شركهم دائم في السراء في الضراء. فان كان الكفار الذين ب ع ف ي ه م النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أ ص ح عقول و أ ق ل شرك انصح التعبير ومع هذا كفرهم الله فنقول لهؤلاء اتقوا الله ما ي أ ت ي عنكم ا ل آ ن من الشرك في الضراء أ ك ث ر مما يكون حال الشرع ا نص ا ل ع ا ل ك ف ا ر الذين بعث ه م النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بهذا مع أ ن ه م أ خ ل ص و ا في الضراء وكفرهم الله ف ب ا ل ك بما يحدث من هؤلاء من الشرك في ا ل ص ر ا ء والضراء والله أ ع ل م صلى الله عليه ى وسلم من يعيد لي ما اخذنا سبحان الله أ ب و العلاء ما أ د ر ي عرف الله عنه, عنه تخاصم رجلان في المسجد ب ا ل ل غ ة ا ل ف ا ر س ي ة وترافع إ ل ى القاضي فقال أ ح د ه م ا للقاضي قال أ ق ر هذا الخصم لي في المسجد ونطق بهذا فقال هل سمع هذه المشاجر احد ل م ش ا ج ر أ قال و ا نعم أبو العلام فذهب هذا وأحضره أفهم العلام للقاضي فقال سمعت المشاجر قال نعم سمعت المشاجر لكن لم أفهم شيء أنا لا أعرف اللغة الفارسية إلى لكن لم أبو أعرف وأنا أقول سمعت نعم سمعت ما شيء لك حصر كاملا هو ما قصد حتى يعني يحفظ فقال له يعني كل ما ح د ث هذا درس اخوانا ما يمكن ان لا يعيد احد كاملا استاذ بسم الله اوقف نعم طيب لماذا ندرس التوحيد تقدم معنا لماذا اخترنا د ر ا س ة هذا المتن بعد د ر ا س ة متن ث ل ا ث ة اصول قلنا ن ص ي ح ة العلماء وحتى نرد على ا ل ش ب ه التي اتي بها الشرك في ز و ا ن ه لماذا حددها ب أ ر ب ع قلنا هذا من حسن التعليم وهي غير محصوره طيب وعلى أ س ا ر ا ل أ ئ م ة على ط ر ي ق ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب مختصر لماذا لا ندرس كشف ا ل ش ه ا د ل أ ن ن ا طلاء ولا يمكن ا ل د ر ا س ة أ و ا ل ق ر ا ء ة في كتاب كشف الشبهات قبل د ر ا س ة كتاب التوحيد نعم طيب ف ه ر س ة الكتاب ا ل م ق د م ة في هذا ا ل م ق د م ة عنوان ا ل س ع ا د ة ثم لماذا ندرس التوحيد ثم الله يفتح عليك غيره عنوان ا ل س ع ا د ة من ذ ك ر ل ه قبل هذا ذكرنا سبب البدء بالبسمله لماذا ي ب د أ العلماء رحمه الله تعالى المؤلفات بالبسمله ا ل أ و ل بالكتاب العزيز ب ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام علماء السلف ت ا م ن تباركه بدا بسم الله واستئناسا بحديث طيب وكلا ص ح من هم اولياء الله مع الدليل هذا أ س ه ل ما يكون نعم الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا طيب عنوان ا ل س ع ا د ة نعم آ خ ر إ ذ ا أ ع ط ي شكر يعني في السراء شاكر وعند الضراء عند ا ل م ص ي ب ة صابر او راضي او شاكر وعند ا ل م ع ص ي ة م س ت ق ف ر طيب هل النعمه ابتلاء مع الدليل هل النعمه ابتلاء نعم ام لا مع الدليل نعم ابتلاء والدليل ولكن ن ب و م بالشر يجب ان يكون ل ا هناك اشكالا فهو يجب ان يكون هناك طيب اشكالا ل م ل فهو يجب د ل ه ان م أ يكون هناك ن ا أمرين ا ل أ و ا الله يفتح عليك تعلق بالله قبل أ ن ت أ ت ي وهذا الذي تسمع من بعض الناس حتى من بعض الطلاب هدانا ل ل ه اياه ماذا صنع لنا العلماء صح ضيعونا أ ي ن حكام العرب ا ل ع ر و ب ة والله الخليج صحيح هذا كله تعلق بغير الله هذا معناه احنا لم نعرف التوحيد إ ل ا من رحم الله والله صدق وجعل الناس ت ع ل ق و ا بهذه ا ل أ م و ر حتى في باب الدعاء س ي أ ت ي معنا ي أ ت ي ك بعض الناس يقول أ ن ت طالب ع ل م وما شاء الله و أ ن ا والله تعبان ومسحور زوجتي فيها كذا ادعو الله لي ا شتقول له تقول خلاص عندي إ ن شاء الله اليوم تجد أ ث ر ب إ ذ ن الله صح؟, صح لا مو صحيح <تصفيق> تقول اسمع أ ن ا و أ ن ت كلانا مفتقر الى الله و أ ن ت تدعو لي و أ ن ا ادعو لك و إ ذ ا كان لديك مانع من إ ج ا ب ة الدعاء حتى لو دعوت لك ما اشتجع حتى تزيل هذا المانع صحيح لا بد أ ن تفتش هذا المانع لعله في ت و ح ي د افوم ل والدعاء ع ب ا د ة و ماذا تريد مني أ ن اعبد الله عنك كما ا س ن ع م ت ص و ف ة لا صح إ ي ا ذ ن تعلق بالله لا بغيره ا ل ج ن ة تطلب من الله والرزق لا ومن غيره طيب بعد أ ن ت أ ت ي ا ل ن ع م ة قلنا لا بد من شكر ا ل ن ع م ة كيف تشكر النعم أ ي اشهد ان ا ل ي تشكر النعم بالقلب اقرار واعتراف أ ن كل ما بك من ن ع م ة فيها من الله وباللسان وبالجوارح يقول ابن القيم رحمه الله وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل تظن بنفسك السوء دائما هذا يقول ابن القيم وقل يا نفس ه ماوى كل سوء أ ت ر ج و الخير من ميت بخيلي لا كل ما بها من صلاح و ا س ت ق ا م ة و ه د ا ي ة فتلك مواهب الرب الجليل قال وظن بنفسك السوء تجدها ع اي تمشي على الصراط المستقيم تقول انا مقصر مذنب ك ل ا مفرد م اي نعم مجرم امسكا طيب وقل يا نفس ما هو كل سوء ا ذ ا كل ما هذه بك من نعمه فهي وما بكم من نعمه فمن الله لا تقل و هذا بجدي واجتهادي وانا محقوق به وعلى علم من الله أ ن ي له أ ه ل و إ ن م ا ورثت هذا المال كابر عن كابر و إ ن م ا أ ت ي ت على شرف يقول نحن ا ش ر ف نحن ا المهم ما、يصح. هذا الأول الثاني من السعادة من طيب يسح عنوين احوال الناس عند ا ل م ص ي ب ة اخواني الثاني إ ذ ا ابتلي صبر وقلنا انقسم الناس عند الابتلاء إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م ا ل أ و ل متسخط والتسخط كبير بالقلب وباللسان وبالجوارح الثاني الصبر و قلنا الصبر واجب اجماع ا ل أ م ة والثالث رضا و أ ع ل ى من الصبر مستحب و أ ع ل ى المراتب الشكر ف أ ح ب واحب طيب الثالث إ ذ ا أ ذ ن ب استغفر ثم ذكر لماذا ندرس التوحيد القواعد ا ل أ ر ب ع ه من يذكرها لي باختصار نعم ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى أ و الشبهه ا ل أ و ل ى أ ن الله هو الخالق و الرازق و ا ل م ح ي والمميت و ا ل م د ب و ل ا هذا توحيد الربوبيه لا أ ك ث ر أ ح د ا و نعم و ا ل خ ص و م ة كانت بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و بين الكفار في ماذا و لا أ ن ت م عابدون ما اعبد و لا ن عابد ما عبدتم نعم خ ص و م ة فيه طيب الثاني طلب القرب و ا ل ش ف ا ع ة قال و ا ما اردنا أ ن نعبد هؤلاء نريد منهم القرب و ا ل ش ف ا ع ة نقول هذا كلام الكفار و بهذا كفرهم الله ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ل ث ة أ و الشبهه ا ل ث ا ل ث ة يقول هذه ا ل آ ي ا ت نزلت في معبد ا ل أ ص ن ا م والشرك فقط في عباد ا ل أ ص ن ا م و أ ن ت م تجعل ا ل آ ي ا ت التي نزلت في ا ل أ ص ن ا م تنطبق على ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين نقول لا آ ي ا ت ك ث ي ر ة وردت ف إ ن الله كفر معبد مع الصالحين وعبد ا ل أ ن ب ي ا ء ورسل عليهم الصلاه والسلام والملائكه وغيرها ذ ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين ا ل شرك وشرك ا ل وقال سبحانه وتعالى و ع ب د الله ولا تشرك به شيئا الرابع نعم كان في السراء أ م ا في الغراء يخلصون و أ ه ل الشرك في زمان ي ش ب ع و في السراء و ف ر ا ء فتح ا الله ع ل ي ك يبقى معنا م س أ ل ة و ا ح د ة ا ل ش ف ا ء كم بقي س ا ع ة ساعه لا عند ن ا ا خ ت ب ا ر ا ل ش ف ا ع ة هي التوسط إ ل ى الغير في جلب نفع أ و دفع ض ر تنقسم ا ل ش ف ا ع ة إ ل ى قسمين ش ف ا ع ة م ث ب ت ة و ش ف ا ع ة منفيه ا ل ش ف ا ع ة ا ل م ن ف ي ة هي التي نفاها ا ل ق ر آ ن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله شركه قران اما ا ل ش ف ا ع ة فيما يقدر عليه المخلوق أ خ ذ ن ا بالامس تصح بشروط أربع. حي وحاضر وقادر ش ف ا ع ة ق س م الى قسم شفاعه مثبته و م ن ف ي ل منفيه نفها القران تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله ت ط ل ب م ن الله ب ش ر و ط ث ل ا ث ة ا ل إ ذ ن و ا ل ر ض ا عن ا ل ش ا ف ع و ا ل ر ض ا عن ا ل م ش و ل ه حتى ا ل ن بالله ي صلى عليه و س ل م ي و م ا ل ق ي ا م ة ل ا ي س ت ط ي ش ع ر بالله د أ ب ش و ي الإذن من ا ل ل ه إذن ويشعر ض ا عن ا ل ش ل ه ويشعر بالله و ي ا ل س م ا و ا ت ل ا ت غ ن ي ش ف ا ع ت ه م ش ي ئ ا ه ذ ه ويشعر ط ا ل ش ف إ ل ه و ي ش ع يأذن ا ل ل ه هذا ا ل ش ر ط ا ل أ و ل ه و ي ش ا ء و ي ر ض يرضى ى عن ا ل ش ا ف ع ويرضى عن المشفوع له ه ذ ا ا ل ش ف ا ع ا ل م ث ب ت ة أ ث ب ت ه ا الله لنفسه تطلب من الله لا من غيره تنقسم إ ل ى قسم ش ف ا ع خ ا ص ة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك و ا في أ ح د و ش ف ا ع عامه لكل موحد للنبي صلى الله عليه وسلم ل ل أ ن ب ي ا والرسل ء ل م ل ا ئ ك ة للصالحين لكل موحد حتى ا ل أ ف ر ا د ا ل أ ط ف ا ل ي ش ف ع و ن عامه و خ ا ص خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ا ل ش ف ا ع ة ع ظ م ى في اهل الموقف خ ا ص ة به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ش ف ا ع ة في عم ابي طالب أ ن يخفف عنه العذاب و ا ل ش ف ا ع ة في فتح أ ب و ابواب الجنة لأنه أ ل من يستفتح ل ن ي صلى الجنه ل عليه وسلم الشفاعة العامة قولنا كل موحد الشفاعة ل ه هذه رفع ويفتحنا في تحت موحد د ر ا اللهم سلامه ا ت درجته لأبي ل مغفر ورفع في ي د تدعو الأخيك في ظ ر الغيب الأموات نصلي على الأموات ا ل ش ف ا ع ة فيمن دخل النار من الموحدين أ ن يخرج منها ا ل ش ف ا ع ة فيمن استحق دخول النار من الموحدين الا يدخلها باختصار الشفاعة. هذا باختصار ا ل ش ف ا ع ة من يعد ي لهذا ما شاء الله أ و ق ف هو ا ل ش ف ا ع ة هي التوسط للغير في جلب ن ف ع و د ف ع ضراء تنقسم إلى المنفيه ن ف ه ا ل ق ر آ ن وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وحكم هذه الشفاعه نوع من انواع الشرك ا ل أ ك ب ر المثبته لنفسه تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشروط ث ل ا ث ة ا ل إ ذ ن ب ا ل ش ف ا ع ة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له من ذا الذي يشفع عنده إ ل ا باذنه ولا يشفعون إ ل ا لمن ارتضى تنقسم إ ل ى قسمين خ ا ص ة و ع ا م خاصة وعامة خاصة تنقسم إ ل ى ثلاث تقسيم الشفاعه العظمى في أ ه ل الموقف أ ن الله سبحانه وتعالى يقضي بين ا ل خ ل ا ق بعد أ ن يتراجع عنها بعض ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام في عمه بطالب أ ن يخفف عنه العذاب في فتح ابواب الجنه و ا ل ع ا م ة يدخل فيها كل موحد الشفاعه فيه رفع الدرجات دعاءك لاخيك في ظهر الغيب والصلاه الجنائز اللهم ا ر ف ر النبي ا ل س ل م الثاني المح من استحق دخول النار من الموحدين ان لا يدخلها ومن دخل النار من الموحدين أ ن يخرج منها شرع الله ا ل ش ف ا ع ة إ ك ر ا م ا للشافع ونفعا ل م ش ر و ع له سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو هريره ض ل عنه من أ س ع د الناس بشفاعتك قال من قال لا إ ل ه إ ل ا الله فهي لا تكون إ إلا ل ا ل أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص والتوحيد و ي أ ت ي معنا باذن الله تعالى باب كامل في كتاب التوحيد في الشفاعه نسال الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق السلام